وَمِنْ آياتاتِهِ مَنَ مُكُوم بالِالَّْلِ وََّهَارِ وَبتِ غكُمْ مِن فَضْلِ وَمِنْ آياتاتِهِ مَذاَكُ بالِالليْلِ وََّهَارِ وَبتِ غُكُمْ مِ فَغْلِ إَِّ فِي ذَلِِكَ لآياتاتِ لِقُْمِ 雨ak yes,